يقول له اثناد في إثناد ولا رجل مكان رجل ولا مثل مكان متن أبدا يمر فيها يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي شخص كتاب والبخاري يمر في العلل مرور السهم فهذا الإمام الذي كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث يصنف كتابه في قرابة عشرين عاما أهل واحد مننا الآن يقعد كده ثلاث أربع ليالي يصلع له كتاب ويطلع جزء وراء جزء وراء جزء الله يرحم الشيخ المطيعي كان يقول عندهم هل إذهاب تحقيق كان من ثلاثين سنة قلما لما اسم محقق جديد كان المحققون قلة الشيخ عبد الرحمن بن احن المعلم اليماني والشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ محمد الدين عبد الحميد محمد فائد عبد الباقي عبد السلام هارون محمد الفضل إبراهيم علي البجاوي محمد إبراهيم زايد كل مجموعة كده بيحققوا الكتب فقل ما كنت تجد إثما جديدا ليه ما كانت في ذلك الوقت الفهارس العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب المناء في النهار بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري أبو أبو عبد الرحمن الأثري أبو مش عرفئة حتى كان كل شيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر موضة العصر عشرات المحققين اللي انت ما تعروش من أين جاء ولا يعرف قدرهم من العلم ولا يعرف هجزكاهم العلماء أم لا يلعبون بالسراث ويسرقون جهود الناس. وأي رجل يعني مثلاً داري ستكدر الشيخ الألباني يعلم أن أكثر هؤلاء يسرقون تخاريج الألبان بس انت عارف اللصة الصريح الخفيف اللي هو انفعاد الكثف يسرق بائي ويغير تخاريج الألباني شوية إذا كان الألباني جاي بكتاب جزء وصفح هو يجب رقم حديث إذا كان الألباني جاي برقم حديث يجب لكتاب جزء و إذا كان الألبان ألساً بيعجب طبعي البلاء لا هو يعجب طبعي وهكذا والعملية بتشوف إذا مثل ألباني عدم البياقي على أحمد أو أحمد على البياقي يقدم لك ورسيب لك ونش الكلام ده وخذلك على سن الكشاف لكن أهل الصمعة يعلمون أن هذا مفروف وهذا مبتكر. فخرض كثير جداً من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك مرة محمد بن نبي حكم الورباق واحد كده من أهل العراق ونتعرف أهل العراق كانوا يمتقصون الأفاضل فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي فوجعت الكلمة دي فنقلها للبخاري قال له تبدأ في واحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي فقال البخاري لو سئت لا سردت لك عشرة أحاديث عشرة آلاف أحا... ألف حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي هذا إذا كنت عايزنا أسرد لك عشر ثلاث حديث في الصلاة خصوصا سردتها لك قبل أن أقوم من مجلسي إذا اللي عنده عشر ثلاث حديث في الصلاة مع رشي خليك فالإمام البخاري صنف كتابه على أوسق القواعد العلمي المعروفة عند أهل الحديث فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأخبار لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عنق الأمة هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تصحيح لفظة واحدة. يعني في قصة ذكرها ابن وحبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق. يقول أبو نصر و هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الصيالة أبي داوود الصيالة عن شعبة ونبه عليها أبو على الحجيزي في كتاب صحة أشراف فالقصة ثابتة يقول أبو نصر و جلسنا في باب شعبة نتفاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أجهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانين هو خلص الحديث من هنا وشعب كان خارج من إيه؟ من باب الدار سمع بقول الحديث ده أن لفق ألمين؟ وفي وداخل ثاني الدار كان شعبة معاه عبد الله بن إدريس المهم قاعدوا على قد ما قاعدوا في الدار وبعدين شعبة طالع لأ أبو عار أبو النصر أبو الحارث الوراق نصر بن حماد أبو الحارث الوراق مش أبو نصر سبق لساني أبو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد هم طلعوا بعد القاعدة فتعتهم لأعمال لا عين قال هو بعد يبكي يعني هو على لوعي لو عيسى، فقال عبد الله بن إنك لصمت الرجل، قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحجب. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، وسرد شعبه قصته مع هذا الحديث. شعبة ذا كان حافظ ألوث مؤلف، فلو كان عثر على حديث بس لهم القصة لنا حكيها ديرس. لعلمت مدى ما بزله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث قال أنا فألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث قلت له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا كان يدلس فجيس الإسماء تعارف عشان أوريلك خطورة المسألة وليه الشعبة لف الجني وراء الحديثة خشية أن يكون أبا إسحاق دلتها إيه معنى دلتها هو؟ تعارف الثلت اللي هو اختلاط النور بالظلام لست يذوبك دخلين في بعض يعني من الظلام مائة بالمائة فيقال فلان دلث أي فعل شيئا في الخفاء تسجيل الإثناد خصوصا ده اللي احنا تكلم عليه العلماء بيعرفوه بيقول هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ازاي يعني مثلا لا سمح الله أنا شيخكم ماشي وعندي اثاني له هو حدثنا فلان عن فلان وانتم تلاميذ ماشي معلش انا بس بضرب مثال يعني كلام على المجاز وليس على الحقيقه تاكر جامسلي انا مثلا في زمال الايمان احمد ماشي مثلا يعني عشان ااثر بس الاثنان ساقول حدثني وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن علقمة مثلاً أو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مكتوب خلاص كده تحفظوا الاسماء دا وال نكتبكم بقى في دوين الضعفاء المتروكين. أدي عندنا إيش بلاش نطول الإنسان نيجي الإنسان صغير إلا أنا مثلاً مطوق لمن أحمد قلت حدثنا سفيان بن عويج عن الزهري عن أنا خلاص كده صغير ترى صغيرة سفيان بن عيينا عن الزهري عن أنس اثناء ده أنا اللي قلت حدثنا سفيان طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور ماشي قال حدثنا سفيان قدي المذكورة هو خلاص قدي واحد قال حدثنا ابن عيينا قدي اثنين عن الزهري أدي ثلاثة عن أنس أدي أربعة يبقى أنت بينك وبين الرسول العسلين كام أربعة أنت تلمين وأخذت مني وثبت لقاء كبير وبعدين حصل لك زر سفرت فغبت عن المجلس بتاع النهاردة طب أنا قلت في المجلس ده عشر خمسفاش الحديث جداد وانت غايد وأنا بقى لا أعيد مجلساً ما بكررش في الأحاديث اللي بقى أقوله لما رجعت من السفر أتسألت زميلة خدتوا إيه؟ بقولنا لك والله إحنا خدنا عشرة خمستاشر حديث جداً طب إنت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني؟ ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك ما أنت ما حضرتش خلاص كده؟ فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في في الدائرة الحمراء. يبقى مدلس يبقى كذاب إذا قال حدثني يبقى كذاب وزأل عني يبقى مدلس فيبقى أنت بقى عشان تروي الأحاديث اللي فتيتك دي لابد أن تقول حدثنا سين عن المذكور قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس يبقى بينكم هنا بطيب كام؟ يبأنزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة بقى بينك وبينه كان خمسة والعلوم اللي هو إنك أنت تقلل عدد الوصاية بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ساحوة عند المحدثين يصرفوا الأموال عشان الواحد منهم يعلو درجة فيقوم يصعب عليه تقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى بينه وبينه خمسة بيعز عليك المسألة دي فتقوم تعمل إيه؟ ثم تسقط صاحبك وترويه عنه خلاص كده يبقى نرجع بقى لتعريف التجليد قال لك هو أن يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللساب عن سيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لأنه كان غايت التعريف واضح ولا فيه صعوبة آه فده اسمه تدليل في الإثنان وده أكثر أنواع التدليل دورانا في الأتنين تدليل في الإثنان فأبو الحق التبيعي كان ساعة يصقط واحد من الإثنان ويقول عن فلا فبواحد يقول ثم هو كده ما يبقى شكت ليه نقول أصل كلمة عن فيها شوب استصار يعني لها وشين كده وشه في الانقصاع ويوشه اخر وفي الاتصال يعني أنا مثلاً دلوقتي لو قل حدثني ابن تيمية ينفع حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب لببساطة شديدة لان ابن تيمية ميت سنة 728 واحنا بها في الخامس عشر لكن لو قلت عن ابن سيميه أنه قاد حد يقدر يبرق لي ولا يبصلي كده بعين رضيف. ها لا ليه انت هتقول لي إزاي عنه واتسمعت منه أقول لك أنا قلت أن أسمع عني يا أخي عن كتب خلاص كده إذا لقبت عن واسعة فالمدلس كان يقوب ركبها وداخل بها على المين على المحدثين ما تقدرش تقول له أنت كذاب لأن يقول لك أنا ما قلتش حدثا عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابى لو ان حداته مكذبوه ويقولوا كذاب ويقتلوه على طول لكن كل يقول عنه ولذلك انتوا مثلا بتخرجوا كتب الحديث فلان مدلس وقد عن عنه كده فقد عن عنه اي راوي بنقل عنه عشان حد يعرف ينفط المهم ان ابو حاتم التيمي كان من من يدلس الحديث اساسا شعبه ده في حجاج كان يكره التدليس جدا وما يطيقوش وكان يقول التذليس أخ الكذف وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ضمأي أحب إلي من أن أدل وكان يقول لأن أذني أحب إلي من أن أدل طبعا العبارة واضح أنها خرج مخرج التنفير وإلا يعمل وكان لابد يدني ولا يدلل شاء يدلل لكن ده المثال خرج مخرج إليه التنثير كقول الله تبارك تعال فمن شاء فليؤمن ومن شاء ده مش مش حرية الكفر ها؟ مش حرية الكفر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو يعني لو ذهب لأريبك الصديق ينفع يشهد مكانه ما ينفعش وفي قول إبراهيم الناخع لما واحد يتأله عن العقيقة قال له عقب ولو بعصفور مع أن العلماء اتفقوا أن العقيقة لا تحل الله بالعصفير ولا بالبط ولا بالوز والكلام ولا إنما تكون مما من الأزواج الثمانية المذكورين في سورة الأنعام المهم أن صعبة كان شديد النكير على المدلسين فأبو يحق تبيع المدلس فهو ما يقبل منه أي حديث لما يسأله أنت سمعت هذا من سيسك ولا لا فلما سمع هذا الحديث من أبي إتحاق أنه أسمعته من الله بن عطاء فغضب أبو إتحاق وأبى أن يجيب يبقى أكيد عملها صلاة غضب وزعل ودعب ودعب ودعب وقال له مربشي أكيد عمله فكان جالس في المجلس مع أبي إسحاق السبيعي مسعر ابن كيدان. ومسعر ابن كيدان أحد اللي المسكتات الكبار الفصار كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا فصلة زيادة ولا حرف زيادة كذلك مسعر في حفظه هو كالمصر مسعر المصري فمسعر من كده لما لاقى شعب غضبان وابتاع اسح... لما لاقى أبا إسحاد غضبان وشعب مصر يعرف سمع ولا ما سمعش قال له يا شعبة إن عبد الله ابن عطاء حي بمكة اختف رجل طب ده شعبة ده كان فيه كان في البصرة قال له اختف رجلك لمكة هم عندهم ثواريخ وعندهم عربيات لحيركز جمال وضحوش وعمر وبغال وغير كم شهر على وصل مكة. ها قال إذا فتعي تتأكد اختف رجلك لحد مكة قال شعبة فخرجت سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث المهم ان هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة فلقي عبدالله ابن عطاء رجل وكان رجلاً شاباً قال له حديث الوضوء قال له عقبة بن عامر يسلم على الفراسة هو عن الوضوء ما فجغل حديث واحد أول ما يقول له حديث الوضوء يقول له عقبة ابن عامر ليه بصرة يعني فهموها كذا قال له عقبة بن عامر قال له نعم سمعتاه من عقبة بن عامر قال لا لا تدين بقى في الشغل بقى يبقى عملها أبوية حق سبيعي صقف مال خلي بقى من عدد الصاقفين من الإثنان قال له لا إنما حدثنيه سعد ابن إبراهيم سعد بن إبراهيم ده مدني من أهل المدينة قال شعبة فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد بن إبراهيم قال ما حج العامة قال فقضيت نوتك وتحللت وانحضرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا ولكن حدثني زياد بن محرا من عندكم خرج من البصرة قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وثق السياد فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر قال لا أقال ليس من حاجة قال فما بد قال له مش يعني مش هينفعك تراجم تتاخد الضباع الجيدة والأساند الصوية المدينة فده مش مش هينفعك قال له لابد. قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغتلى ثيابك وتأتين. قال فدخلت الحمام غتسلت غسلت ثيابي وديت. قلت رأي حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا حدثني شهر بن حاوشر. فقال له شهر عمن قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. بسات كم واحدة أربعة. هل تتفق عليه؟ وشعب لك في الدنيا عشان إيه؟ حديث واحد لو كل لو عثر ثلاث حديث عند شعبه كل حديث له قصة زي دي لو وجب نك... علينا أن نكبر شعبة ونعرف المحدثين عملوا إيه؟ حتى جمعوا الأحاديث من, الع... من الآثار وصنفوها ووضعوها في الكتب وهيأوها قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آل ومال لأن فيه فضيلة عظيم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية فضل عظيم طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح لكن ليس من الصريص الذي أنكره شعب برضو الفضيلة ثابتة بحمد الله كما في صائح مسلم ولكن من طريق آخر ومن وجه آخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحجاج رحمه الله وأنكره فتصور باء لما العلماء والمحدثون يجوبوا في الآفاق ويصنفوا الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث والتصنيف وتصنيفهم الكتب قال و... وأول أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر يعني عمر بن عبد العزيز وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي أول الجامع للأبواب اللي هو باب الصهراء والصلابة بالذكاء الكلام ده الأبواب الفقهية يعني أو الأبواب المتشابهة وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذق راب كبنيه شيء كبنيه رج واه شيء من ماليك ومعمر ووالد المبارك ولد المضارك هو ابن المبارك وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصواب على الصحيح على الصواب التصحيح أفضله، ومن يفضل مثلي من فانما ترتيبه وطنعه قد احكم وان ذاق دعيه ما يسير فكم تران نحوه ما نصير وليس في الكتب صح منهما وبعد القران ولهذا قدم يعني ليس بعد المثل مثل الصح بعد القرآن الصح من البخاري ومسلم إذا العلماء الكبار كابن جرير وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دل صنف على الأبواب إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم واتفق العلماء إن البخاري أه أفضل من مسلم وحديثه أقوى وشرته أنتا من مسلم رحمه الله لكن ليس بعد القرآن أصح من هذين الكتابين إذا, إذا نظرنا إلى طريق جمع العلماء للحديث وتصنيفه لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الأعداء قبل الأصدقاء أنه لم تتفتق أذهان بشر القصر في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين عن مثل هذا العلم إلا فيه يعني جلد السهر ده مستشرف محترف على الإسلام وأهل قال ليبخر المسلمون بعلم حديثه عارف أصح إثناج عند النصارى للإنجيل لانقطاع فيه ثلثمائة سنة يعني انقطاع يصفت فيه في قروض انقطاع بين واحد و واحد ثلثمائة سنة احنا عندنا الانقطاع لو ثانية واحدة يصفت في الحبيب تعرف ابن معين وابن معين ده حبيب رحمة الله عليه حبيب يعني المشتغلون بالحديث يحبون ابن معين ابو زكريا أبو تقيبة ده كله أخشاب حلوة كده يدخل مثلا المجلس. أنت عارف المحدثين ده كانوا تعبانين، رايحين جايين ما بينموش. فيعني لو واحد منهم عالصلب في المجلس تعسيلة كده ونام نومة يبقى معذور غلباء، بلشت قالوا ومن ما نمشي. قال شوف ابن أبي حاتم الرضي بيقول دخلنا مصرة. فَظَلَلْنَا سَبْعَةَ أَشْفُرْ ما ذقنا فيها مرقا. فكاللوش لحن سرع شهوء نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننزح ونصحح فالأول ففي يوم من الأيام ذهبنا إلى درس شيخ فقالوا لنا مريض قلنا فرصة نأكل فرصة بقى طالما المحاضر الشيخ جاب عندنا ساعة جمال نروح لتوباء وناكل بقى ناكل اللي نفتنا فيه فراحوا ايه قال فاشترينا سمكة عظيمة يعني كبيرة هم خدوا السمكة وراحوا الضار كان موعد الشيخ اللي بعديه جه تركوا السمكة في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا يكتبوا بتاع ثلاث أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي قال حتى خشينا ان تفسد فأكلناها نيئة قال لك واجع بطني ولقصرت حاجة وهدلك وكانها ميئة فيش تفوط طول النقار برفض ورحلتهم كانت مديدة وطويلة ابو حادم الغرازي ليقول انه دخل من الغيب لنيتابور لخرسان للقدر للشام لمصر ورجع عزة على رجله سبعة آلاف فرسة على رجله يبقى العبدات بتاعه قلب كم مرة؟ قلب العبدات كم مرة؟ لما يمشي سبع ثلاث فرصة على رجله؟ قال ثم ترسل عدل ذهب حياته كلها لف بلف فطلعا طول النهار بليفه بتاع فممكن واحد يجي في مجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ ممكن ينام له شوية كده ابن معين ده كان بيحب يصدر الحاجات دي يوم جاي في مجلس كل عمال يكتب ابن عين بقى ايه عمال يقلب بقى بطره رايح جاي ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عاية الصلاة والسلام نصب حياته للمهمة دي فيقوم بقى ايه السيتي يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الاعمد انبص لقى واحد عم عند الاعمد كده وامنايم كده خلاص يكتب كده لما وصلنا إلى الحديث الفلان عند الأعمش نام فلان خلاص كده وما صحيوش يسيبه ينام براء نملو خمس دقايق عشر دقايق الشيخ أم أي الحديثين ثلاثة اربعة خمسة وقام جاي في الحديث العاشر وقال عن الأعمش أم ساحبني إيه فاق بص كده قال الأعمش الحمد بالله لما فاتنيش حاجة خلي بالك أن فاتوا عشر أحاديث بس المشكلة أن جاء عن الأعمش برضه صحي وهو بقول عن الأعمش خلاص أم قال عن الأعمش عن فلان أم بدأ يكتب عن فلان يبقى لك بإثنات غلط ولا لا حط إثنات غلط على مكن غلط ولا لا غلط. يعرف بقى يحيى بن معين إن الجدع اللي نمدى فاتوا عشر أحاديث الأحاديث الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا, كذا والرابع كذا وثاني كذا يصادف بقى إن صاحبنا بقى أعد بقى الشيخه عمال يحذف وحدثنا في ناعك كذب لم تسمع هذا ليش قال له أنت كنت نايف. نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلان وإذا ما كنتش متدقني أصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الأعمش لو كنتش متدقني كلهم كانوا عاديين معاك خلي واحد منهم يطلع إن الحديث الفلاني من رواية الأعمش عن فلان يبتدي يشوف الحديث دهوث ما يلاقيهش عند ولا واحد يبقى دخل له حديث في حديث ولا لا اسناد في اسناد ولا لا اخشوا ابن معين بقى وامي تجيلوا العملية دي كانت حياتهم كده كانت حياتهم كده مرة احمد بن حنبل صحناه الله وكان احمد بن حنبل وياخد معين نساب لرفقاء الطلب والاحبة في الله وكانوا بيعظموا بعض ياريت طلب العلم يعظمه بعض يحبه بعض ويستقل الله في بعض ما كان أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معند ابنه على الإطلاف ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا إنما كان يناديه بالكل مرة عرض على الإمام أحمد إثناد فيه رجل ما كانش الإمام عالف الرجل ده حاله إيه كذاب ولا بقى ولا مغفل ولا فقال ليس أن أبا زكريا هنا فواحد قال له وماذا تفعل؟ به قال ويحك إنه يحسن هذا الشأ شغلته شب بيتواضع له إزاي مع عند الإمام أحمد إمام كبير مقدم في معرفة الرجاء وفي الحكم على الرواح لكن لا يحطي محط يحيى أبي زكريا فمر الإمام أحمد جاي كده فلقى يحد معين قاعد فروك من كده ومعه صحيفة عمل يكتب الحديث كل واحد يقرب منه يتمن الصحيفة دي عشان حد يعرفه يكتب ايه فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا قال اكتب صحيفة ابان عن أنا ابان ابن ابي عياز ده متروك الحديث وكان شعبه من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فأبل من أبي عيسى لما شعبه تكلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرف فجرحهم لا يند فجرحوا ولا يندمج. إذا جرح واحد خلاص يفضل جرح ينذف. عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيه. ولو واحد منهم اتكلم فيك هتصف مش هتقوم لك قائمه فخلي بالك فشعبى لما اتكلم في ابان فابان قال يا جماعة خليه يحل عني بقى الخص عن وراء ابان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيا معروف بقى عمال يتكلم فيا والعلم كله تجنبوه فحماد بن زيد مره طالع للصلاه فوجد شعبة راكب البغله فامسك اللي جامد البغلة وقال له يا ابا بسطان هي دي كنيت, كنيت شعبة أبو بسطان اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام الشيخ صيدنا قال حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير شعبة الخير أبو بسطان رحمه الله المهم قال له يا بسطان ألا تكف عن أباني قال له لأ قعد يقول له طيب ما عليشه مش عارف عارفين حمد بنزهيد إمام كبير كان له خاص فشعبة قال له طيب سيبني كده ثلاث يام أستخيروا فيه شبانا أستخر فيه بقى مجردت سنوصل معاً إيه بعد ثلاثة أيام قبل حمد المزيد قال لا أستطيع السكوت عنه إنه يبقر على رسول الله لا شاست عنه ولا جملة أبداً وما تكت عنه المهم إن أبان بن أبي عن أنت كلها صاقطة كل الأحديثة مضروب فأبان ها؟ اكتب أبان قدامك كده في الهوى كده وكتب تحتها ثابت وريب من بعضها ولا لا وريب من بعضها لأ في زمان كان الناسخين كتبتهم عثاريث جدا دخلوا الحروف في بعضها والناس ما كانت عنده وقت ما كانت بيرطع القلم كده كل شغله كده عايز تفضل الكلمات ده أعرف الكلمات ده أخيرها إيه ما أنتش عارب أخيرها إيه واختبالك ويعرف الكلام ده الذي عانى المخطوطات وعالجها بالذات الجماعة الأدامة فثابت وابان يوم الاثنين لما تكتبها الكلاب العفريفي دي يوموا الاثنين زي بعض طب ثابت عن أنس ثابت ابن أسلم البناني تألمع أروع عن أنس وهو ثقة ثبت حافظ جليل القدر. لازم أنسا أربعين سنة خلاص يبقى لما يجيلك حديث ثابت عن أنس تعمل ايه تديره تعظيم سلام على فرور تقول له اتفضل جواز مرور ليش ثابت عن أنس علامة الجوز طب وأبان عن أنس شوف بقى شوف انكدر أبان عن أنس فممكن الاثنين لخبطه ببعض إذا أبان بقت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح فأم يحيى ابن معين عمل أي قالت أحسن حاجة عشان ريح دماغي أحفظ صحيفة أبان كلها فإذا جاء رجل فحرك أبان وخلاها ثابت وحاول أن يمرض علي الحديث وخلين أبلعه أقول له كذاب بل هذا عن أبان عن أنا مش عن ثابت عن أنا فالعجب أنهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولهم في ذلك أعاجيف يعني أثنوا أعمارهم في وضع أسس وقواعد هذا العلم ثمن العجب إن الشهر الماضي طبعت امرأة قالوا لي إنها طبعت في التلفزيون والكلم ده سنشر في مجلة قالت إن العلماء السقال. ما هي امرأة وحد ذلك العلماء الثقات قالوا إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديث فقط فأحنا مش عارفين جابوا الحديث كلما من شوف شوف الغبل وشوف الهوان عشان بقولك إن جمعية الريضكة بالحيوان لها سلطة أقوى من التي اكبر العلماء لأن مع المجموعة لاجنة اكبر العلماء امرأة تطلع تقول هذا الكلام في بلد الأزهر ولا تحاكم ده اللي بيحفظ في الدنيا ده يعني بلغ الهواء بنا لدرجة ان امرأة تستلت علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين ما فيش امرأة في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة قص محدثة بمعنى النقل امرأة ناقدة يعني تعرف الصحيح من الضعيف اكثر يعني ما تحرزهم امرأة انها تحرز روية كتاب يكون عندها سند أخذت نص، أخذت جزء، أخذت مش عارفيه، وتروي بس تكذب، لكن بتتكلم بالأسنيد وتقول هذا صحيح، وده زاد الثقة، وده يزيد، وده مش عارف الكلام ده، الكلام ده اشتمام مشبع النسواء، هاه؟ والنسوان لغة ربي يفضحها عشان برضو ما يعبيش مننا، لكن هذا العلم علم الحديث ونقد الأسنيد والتذوق والملك والكلام ده هو علم الزقاقاني من العالمين. فلما يصل بنا الهوان أن امرأة تتكلم وتقول أنه لم يصح عن النبي أنه 17 حديثة مش عارفين جابوا الأحاديث دي يقول لهم ليه فعلم الحديثة جماعة الدروس هذه الدروس التي نلقيها القفض منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الأخبار وذلك عن طريق الإثناد بنقرأ الإثناد إثناد البخاري طراءة صحيح. ثم نذكر لطائف الإثناس والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإثناس جتاعة ومن مميزات هذه الطريقة إنها تنمي ملكة للسنباط عند طالب العلم أفضل من طريق الضياسة في الفقر على في الكتب الفقهية المعاصرة يعني مثلا تيجي تدرس معي سيدري الفقه يقول لك ندرس منار السبيل أو ندرس مثلاً المغني المجموع ندرس أي كتاب من كتب الكفة المصنفة تبصت له يقول لك تسألوا إيه نواقد الوضوء 1-2-4-5-6-7-8-9-10 مثلا طيب تجد له مسألة جديدة تقول له هل عندك دليل عليها يقف محتار ليه؟ لانه لم, يتع... لم يعني يتمرن على التعامل مع الدليل إنما حفظ الأحكام الفقهية المجردة من الكتب لا أنا بقول لك بقى أنا هجيب لك حديث وهعرفك إزاي تطلع منه الأحكام للمنقاش وإزاي تغوف وتطلع المعاني والفوائد والفرائد فإذا تمرنت وعرفت إزاي تتعامل مع الدليل أول ما جب لك حديث جديد خالص وأقول لك تطلع للفوائد اللي فيه تبتدي أنت بقى بالتدريب تطلع للفوائد الوحدة فإذا عرضت لك مسألة من مسائل النوازل الجديدة تقدر تجيبها من أي حديث من أحده لأننا تتمرن عرفت إزاي تطلع الأحكام من الأدلة التفصيلية ثم من أعظم الفوائد وبه وبه وبها نخدمه هذا الدرس أن دراسة السنة تجعل انتمائك لصاحب الكلام قوية شوف لما تدرس مختصر من المختصرات بيصبح مقرر عندك لا تستطيع أن تخالفه ولا تخالف رسوله يعني مثلا بدأ حياته كلها مثلا بدراسة مختصر ابن الحاجب يبقى أي شيء يقرره ابن الحدب هو الحق. فيما بعد بقى لو حد خلف ابن الحدب يبى ابن الحدب هو الصح. ليه؟ لإن أول ما فتحت عينيك على ابن الحاجب. لا إحنا بقى نقول لك أول ما عينيك على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عندك إيه؟ انتماء. انصار عندك انتماء اول حد يقول حاجة تقول له فيه حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حيفيدك زي ما قلنا في مساءة الانتماء يعني كان بعض علماء العربية ممن اصن اللغة العربية وعرف دقائقها سئل عن مسألة في اللغة فاجاب عنها باجابة طويلة حتى انبهر السائل وكان من علماء اللغة ايضا فلما أنهى العالم جوابه قال له كيف تعلمت هذا العلم ومتى كنت التغوص على هذه الدقائق متى حصلت هذا العلم فأنشد بيتين للمجنون قال تعلقت ليلة وهي بعد صغيرة ولم يبدل الأتراب من تديها حجم صغيرين نرعى البهن يا ليس أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهن يعني بيقول انا تعلمت وتعلقت بعلم العربية وانا تغير زي ما قيس تعلق بليلة وهي صغيرة فكبر فكبر حبه لها حتى صار هكذا وكذلك كبرت معرفتي باللغة حتى صارت هكذا فالقصد إن انت اثير الكتاب الذي فتحت عليه عيني يبقى ايضا فيه بقى الانتماء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعصبية تكون له عليه الصلاة والسلام وليس في عالم من العلماء بقيت نصيحة أخيرة وهي موجهة لطلبة العلم أقول لهم كلما حشوت ذهنك وأنفقت وقتك في فضول الكلام وفضول العلم راح عليك لب العلم انت طالب علم لا تنشغل الا بالعلم لا تقول الشيخ الفلاني بيفس ولا الشيخ العلاني ما بيفهمش ولا الشيخ الفلاني نفسه كذا ولا نعت كذا اذا نصبت نفسك حكما بين المشايخ لا تحصل علما ابدا ولا تفله انشغل بالعلم بعد تصير لك ملكة ويصير لك شأن ويكبر معك الإنصاف تكلم إذا شئت. من أعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث أن تتخلق بخلق أهل الحديث في الواقع شوف يا أخي يبقى بيحقق جزء الحديث وعمال يقول صحيح وضعيف وهو كذاب في نقله كذاب ومع انه عمل يحفظ احاديث ويقول هذا اثبات صحيح وضعف ابن لهيعة ضعيف والحجاج بن اربد ضعيف وجدين بن سعد ضعيف ويقوم واخذ كلام كذب نقله لفلان الفلان إحنا لو شغالين في علم الحديث دلوقتي هنحطه في دواوين الضعفاء والمتروكين يبقى نحن لم ننفذ الواقع الحديث في الواقع أكبر فائدة تستفيدها من علم الحديث أن تكون دقيقاً في نقلك مش تنقل بالكذب أو الثيالي مثلاً أو متهيألي الكلام ذا كله لا ينفع عند المحدثين يبقى نحن نحرص من خلال هذه الدروس على أن نجعل الحديث منهج حيات مش مجرد علم أكاديمي أو مصطلح حديث نتعلمه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين